سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة tapi apabila manusia tidak mengumpul zat, tidak mampu untuk menghasilkan tanah, dan manusia tidak mahu menghancurkan tanah, ia bertanya-tanya pada hari فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ لين المخر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر ينبأ الإنسان يومئذ مستقر ندم واخر بل على نفسه ذصيرا ولو القى لا تحرث به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ لَا اخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ جوه يومئذ باصرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت الثراقي وقيل مرقاق وقيل مرقاق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا أصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يكرك سدا ألم يكن غفة من ملينتنا ثم كان على قدم، فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر و الأنثى، أليس ذلك لقادر على أن يحيي الموتى؟